فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قال أقلت نفسا ذكييةة بغير نفسلا قج تشيئا نكرىقال أ قتل نفس إ قج تشيا الن